على درب الجهاد لن نمضي على درب الجهاد مبايعين لن نبتهي لن ننحني لن على درب الجهاد مبايعين لن ننحني لن نستكين نستكي نمضي على درب الجهاد مبايعين لن نمتهي لن ننحني لن